بوك تو ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون اج. الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة تلفون اتمك يتصل تلفونيا يتصل تلفونيا. تلفون اتدم. لقد اتصلت تلفونيا للتو. لقد اتصلت تلفونيا. دفعملا. تلفون اتدم. لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت. لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت. يسأل يسأل سألت لقد سألت للتو لقد سألت هر زمان سألت لقد سألت دائما لقد سألت دائما anlatmak يحكي يروي يحكي أنلتم لقد حكيت للتو لقد حكيت بütün هكايي أنلتم لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكاية أعرنمك يتعلم يذاكر يتعلم أعرندم لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت بتون gece öğrendim لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء تلشمك يشتغل يشتغل, يشتغل تلشتم لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت. bütün gün. çalıştım. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. يمك يمك. يأكل. يأكل. يأكل يمك يدم. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. يمين هبسني يدم لقد أكلت كل الطعام لقد أكلت كل الطعام